بوك 2 25 25 25 بئير في المدينة في المدينة أنا تصريحا لهجيه لتخانات هركيبة أريد أن أذهب إلى محطة القطار أريد أن أذهب إلى محطة القطار أنغخال هجية لصده أفى أريد أن أذهب إلى المطار أريد أن أذهب إلى المطار أنغخال هجية لمركازهاائغ أريد أن أذهب إلى وسط المدينة أ أن أذهب إلى وسط المدينة إخمجئيملة خنطغ كابت كيف أصل إلى محطة القطار؟ كيف أصل إلى محطة القطار؟ إخمجئم لدهه أفاع؟ كيف أصل إلى المطار؟ كيف أصل إلى المطار ؟ איך מגיעים למרכז העיר? אני צריכה להזמין מונית. אני צריכה מפה של העיר. اج لخطة المدينة أحتاج لخرطة المدينة أني ملون أحتاج فندقحتاج لفندقكو أريد أن أستجر سيارة أريد أن أستجر سييارة. ذاكرها أشغاش هنا بطاق الإاتمانية هنا بطاق الإاتمانية زاغ شهن جااش هنا رخصة قياتي هنا رخصة قياتي ما يشغوط بائير؟ ماذا يوجد في المدينة؟ ليورى. ماذا يوجد في المدينة الرة ك لااخ لاغها ك اذهب إلى المدينة القديمة اذهب إلى المدين القديمة ك يغائ ق بجوة في المدينة ق بجولى في المدينة كداي لكا للخط لنمال اذهب إلى الميناء كداي لكا لأصد سيور بنمال قم بجولة في الميناء, الميناء. ايزا اتارين نصفين كداي لرؤوت خوص ميزه؟ ماذا بقية؟ من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك ماذا بقيا من معالم جديرة بالمشاهدة غير ذلك؟ بنو ل www.book2.de لمتو اتها تكست و اتها سفرين